والسبندا والسبنتا والسرندا والسندري الجريء من كل شيء ويقال للرجل يوشك أ ن يلقى خازق و ر ق ة للرجل الجريء و ا ل ب ه م ة الشجاع في ش د ة ومضاء ولا فعل له ولا يقال في ا ل م ر أ ة ولا في النساء ورجل بطل بين ا ل ب ط ا ل ة بفتح الباء و ا ل ب ط و ل ة من قوم أ ب ط ا ل و الضبارم الشجاع الشديد اشتق من ا ل أ س د ل أ ن ه يقال له ضبارم والصارم من الرجال الشجاع الماضي على الاقران أ ق ر ن و ي ا إذا كان قاطعا ل للسيف ص م م و ك ا صارما ولقد الصرم يصرم صرامة والزميع من الرجال الذي إذا قتال والاسم بأمر غيره من هم مضى الزمع ولقد أو فيه في قتال أو غيره والفرناس والفرانس الماضي الشديد و ا ل ص م ص ا م ة الجريء الذي لا يتعرج ويتعوج عن شيء والفاتك الجريء الشجاع الذي إ ذ ا هم ب أ م ر مضى فيه يقال فتك يفتك فتكا وفتوكا و ف ت ا ك ة والجمع فتاك و ا ل أ ش و س الجريء على القتال الشديد ويكون الشوس في سوء الخلق أيضا والحلبس و الليث ح ب س ا ل ل من الرجال الذي لا يهوله شيء ومنهم الليث وهو الشديد الجريء بين ا ل ل ي و ث ة والمدره الذي يقدم في اليد واللسان عند القتال و ا ل خ ص و م ة يقال إ ن ه لذو تدرههم قال الشاعر أ ع ط ى و أ ط ر ا ف العوالي تنوشه من ا ل أ م ر ما ذو تدره القوم مانعه ا ل ش ر ح النوش التناول والعوالي الرماح وما بمعنى الذي وذو تدره القوم مبتدا في ص ل ة الذي ومانعه خبر المبتدا و ا ل ج م ل ة ص ل ة الذي والذي منصوب ب أ ع ط ى انتهى ولا يقال هو تدرههم إ ل ا أ ن يضيفوا اليه فيقول هو ذو تدرههم والنجد السريع ا ل إ ج ا ب ة إ ل ى الداعي إ ن دعاه إ ل ى خير أ و شر أ ن ج د ينجد إ ن ج ا د ا وما كان نجدا ولقد نجد ن ج ا د ة والجمع ا ل أ ن ج ا د ف أ م ا ا ل ن ج د ة فهو عندهم الفزع نجد الرجل ن ج د ة فهو منجود وهو الفزع في أ ي وجه ما كان والعرس الذي لا يبرح القتال وهو الحليس أ ي ض ا والحرج الذي لا يكاد يبرح القتال لا ينهزم قال قال الملثم الطائي منا ل ز و ي ر الحرج المغاور ب غ ا ر ة ليس بها تزاجر العلكز المستقدم المثاور الشرح ويروى منا بن حجر الحرج المغاور وفتح الراء ل ض ر و ر ة الشعر وترك صرف ما ينصرف قبيح وكسر الراء هو الوجه ويكون ا ل ت ن و ي ن منها قد السقط لالتقاء الساكنين ويكون كقول ابن قيس الرقيات عن خدام ا ل ع ق ي ل ة العذراء أراد خدام العقيلة خدام العقيلة عن عن والزوبر صاحب أمر القوم أمر وليس قال والعرق من الرجال الشديد العلاج والبطش والدلهمس الجريء على الليل قال الراجز صبح حجرا من منى لاربع دلهمس الليل برود المضجع ا ل ش ر ح حجر ق ص ب ة ا ل ي م ا م ة ويقال جو ا ل ي م ا م ة يريد أ ن ه سار من منى الى ا ل ي م ا م ة في أ ر ب ع ليال وقوله برود المضجع يعني أ ن ه يترك فراشه لا ينام عليه ويمضي على ما يهم به انتهى ويقال رجل ثبت الغدر إ ذ ا كان ثبتا في القتال أ و الكلام أ ي يثبت لسانه وقلبه في موضع الزلل وفيه اندلاث أ ي ركوب ل ر أ س ه و ن ا ق ة اندلاث فيها ركوب ل ر أ س ه ا وذلك من النشاط والصميان المنقض على الشيء إ ن ص م ى إ ن ق ض وانه مبرح مبز ن بذاك أ ي ضابط له قاهر و السلفع الجريء و ا م ر أ ة سلفع ج ر ي ئ ة على الليل والعرب تقول للرجل الصارم هو أ ن ض ى من خازق والخازق السنان ورجل حرب شديد ا ل م ح ا ر ب ة و ضرب شديد الضرب و ا ل ث ب ت هو الفارس الذي لا يصرع قال العجاج ومن, ومن قريش كل مشبوب أ غ ر معاور ا ل إ ق د ا م قد كر وكر في الغمرات بعدما فر وفر سبت اذا م صيح بالقوم وقر الشرح المشبوب الحسن و ا ل أ غ ر المضيء الوجه والغمرات المهالك ومعنى وقر كان ذا وقار انتهى قال والعلكز الشديد العظيم والعميت الظريف الجريء قال الراجز ولو سبخت الوبر العميتا وبعتهم طحينك السختيتا ذ ا رجونا لك أ ن ت ل و ت سر الصديق قبل أ ن ت م و ت ولا تبغا الدهر ما كفيتا ولا ت م ا ر الفطن العميتا ل ش ر ح السبخ سل الصوف والوبر ويقال ل ل ق ط ع ة منه س ب ي خ ة وهي لفائف الوبر والصوف و أ ك ث ر ما يقال ا ل س ب ي خ ة من القطن كما قال ي ذ ر ي سبائخ قطن ندف أ و تاري ويقال ل ل ق ط ع ة ا ل م ل ف و ف ة من الوبر ع م ي ت ة والسختيت واللوت الجيد الطحن الناعم جدا الكتمان وسر الصديق منصوب ب تلوت ولا تبغى الدهر أ ي لا تتعرض ب أ م ر قد كفيته ولا تجادل من هو أ ع ل م منك و أ ف ض ن والمعنى أ ن ه يقول لو اشتغلت بما أ ن ت تصلح له وشغلت نفسك بالطحن و إ ص ل ا ح الوبر والصوف لعلمنا أ ن ك قد عرفت مقدارك فدل ذلك على عقل فيك وتحصيل فكنت تصلح ان تودع ا ل أ س ر ا ر قال والعبقري فوقه الرجال الذي ليس من شريح ي ويقال ء ق ظلم ع ب ليس قال شيء ي فوقه ش ر بن بجير الثعلبي اكلف أ ن تحل بني سليم جنوب ا ل أ ت م ظلم عبقري ولو أ ن ي مليك بني سليم لسد عليهمي جحر خفي الشرح تعجب من أ ن يكلف أ م ر بني سليم وهو ليس منهم ولا له عليهم ق د ر ة وشعره يدل على أ ن ه كان بينهم حلف أ و م و ا د ع ثم قال ولو أ ن ي قدرت على ذلك لحصلتهم في موضع لا يمكنهم الخروج منه ولمنعتهم ا من التصرف وقال بعض الرواف جنوب هذا البيت جنوب الإتمي بعض في بكسر ا ل ه م ز ة وهو موضع في أ ر ض بني سليم معروف ولهم فيه حرب وكانوا قد جاءوا ليرعوا فيه فمنعوا فحاربوا انتهى ويقال هو يمنع حوزته أ ي ما يليف انتهى باب ا ل ش ج ا ع ة الباب الثامن والعشرون باب الجبن وضعف القلب راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب الجبان ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا م ن ة والستين وفي فقه ا ل ل غ ة تفصيل أ و ص ا ف الجبان وترتيبها الصفحة الخامسة والخمسين رجل جبان وقوم جبناء وجبن وقد جبن الرجل ويقال جبن بالفتح ويقال للرجل إذا كان لا فؤاد له يراعة وأصله أن القصبة رجل للرجل له وأصله وقوم وجبن وقد يراعة جبن جبن أن ورجل منخوب ونخيب ومنتخب و أ ص ل ه من الانتزاع ورجل منفوه إ ذ ا كان ضعيف الفؤاد جبانا و ا ل م ف ؤ و د مثله وكذلك المستوهل والوهل والجبا مقصور مهموز قال مفروق بن ع م ر الشيباني أبكي على الشرح د ع ا ء في كل ت و ة ولفي على ب ش سمام الفوارس سيب بيابسي فما أنا من ريب المنون من أنا ولا أنا من سيب الإله ا ل ريب ر بجبأ ش كان لمفروق إ خ و ة ث ل ا ث ة قيس والدعاء وبشر فهلكوا بطاعون فبكاهم مفروق ويقال ل ل ا ا م ن ولست وجل فضل الله عز وجل يعني أن ما أصابه من المصائب بيائس أصابه يعني ما من من أن عز د هون م يرد ع ي ه ه و س له أمر الموت والسيب العطاء ا ت ن ى و ي ق ايضا ل له إ ج ف ي ل و ا ل إ ج ف ي ل الذي يهرب من كل شيء فرقا قال الراعي وغدوا بصكهم و أ ح د ب أ س ا ر ت منه السياط ي ر ا ع ة إ ج ف ي ة ا ل ش ر ح يشكو من سعات الصدقه وقوله أ ح د ب يريد إ ن س ا ن ا ضرب يقول جاءوا بصكهم أ ي بكتابهم الذي فيه البلايا وبرجل قد ضرب ليحبسا ابقت منه السياط ي ر ا ع ة أ ي قصبه ليس له قلب انتهى و إ ن ه لهواهيه وهواهيه معا وهواه اذا كان منخوب الفؤاد و إ ن ه لهواء هوهاءه والهوهاءه البئر التي لا متعلق بها ولا موضع لرجل نازلها لبعد جاليها و أ ن ش ت في ه و ة هواءه الترجل الشرف الهوه الموضع المنخفض النازل في ا ل أ ر ض لا يكاد يلحق لبعده من ظاهر ا ل أ ر ض والترجل بالراء والجيم نزول البئر والتزحل ب ز ي ن وحاء التنحي من موضع إ ل ى موضع انتهى وقال رؤبة لا واستحي لا المحية الزبي تعدليني رؤبة بإزبي في أنح كز وغد و ل الشرح وهواهة و نخبي ا ب ب ر ا الوخام ا ع وعبي ل ش هذا هو الانشاد الصحيح وفي الكتاب بخلافه وهو لا تعزليني واستحيني بازب مجرس ه و آ ء ه القلب نخب قال و ا ل أ ز ب القصير والصحيح ما كتبه وهو أ ن ا ل أ ز ب القصير الدميم من الرجال والازب أ ي ض ا ا ل د ا ه ي ة و ا ل أ ز ب الطويل والمحيا الوجه و ا ل أ ن ح ا ل أ ن و ح الذي إ ذ ا سئل تنحنح من البخل و ا ل إ ر ز ب الكز الغليظ والوغل والواغل الداخل على القوم في الشراب ولم يدعى اليه والنخب والنخيب والمنخوب الذاهب العقل من الفزع والوخام من الوخامة وهو الثقل والوخم الثقل ا ل من ث ق يقول ل الذي لا خير فيه والوغض الرذل ل ا ا خير فيه س ط ا ب ر ش ا ا ع لا أ ه و ج ل م ن ت ف ا ل ج و ف ي ق و ل ل ايتها ت س و أ ي ا ل م ر أ ة بيني وبين رجل ارزب واستحي مني أ ن تفعلي ولا ت ج ع ل البرشاع عديلا لي ويروى لا تعزليني أي لا تعذليني لا بعدلك إ ز ب ا أ ي لا ت ع ذ ل ي ن بالعزل الذي ت ع ذ ل ي ن به ا ل إ ز ب والبرشاع كما تقول للرجل لا تستقبلني باستقبالك غلامك انتهى ويقال رجل هيبان من المهابة والهيبة ويقال للرجل الجبان وهو الرجل الذي يهاب على كل شيء بالليل والنهار وأصله هيبان الذي يهاب شيء بالليل في المقدم القتال المهابة الجبان الرجل رجل للرجل على كل من يقال جبن يجبن جبنا وجبنا ولم, يقو ولم يقولوه في ا ل م ر أ ة ولا في النساء ويقال للجبان لانت أ ج ب ن من المنزوف ضرطا وهذا رجل فزعه نساء حيه بالخيل وكان نائما فانتبه فجعل يقول الخيل الخيل ولا خيل هناك ويضرط حتى مات فضرب به المثل الفؤاد جبنا وقوم نخب والاسم النخب س ا ك ن ة الخاء ويقال رجل رعيب ومرعوب وقد رعب يرعب رعبا وقد يكون ذلك في الجبان والشجاع عند الفزع والذعر ومنهم الهيوب وقد تكون ا ل ه ي ب ة في كل ما يتقى والرعديد مثل النخيب و إ ن ه لبين ا ل ر ع د ي د ة والفرق الجبان وهو الفروق والفروقه والفرق وهو الذي يفرق من كل شيء والبعل الذي يفزع عند الروع فيترك سلاحه أ و متاعه ويذهب إ م ا حاملا و إ م ا هاربا ويقال هو الذي يفزع فيذهب فؤاد ه عند الروع فلا يبرح مكانه من الفزع حتى يغشاه القوم فيقتلوه أ و ي أ خ ذ و ه ويدعوه بعل يبعل بعلا والعقر الذي ي ف ج أ ه الروع فلا يقدر أ ن يتقدم أ و ي ت أ خ ر عقر يعقر عقرا ورجال بعلون وعقرون والمجؤوف من الرجال مهموس الجبان الذي لا فؤاد له جؤف أ ش د الجاف و ا ل ه م ز ة س ا ك ن ة و ا ل ن ا ن أ الضعيف نانات في ا ل أ م ر ن ا ن أ ة و أ ن ش د ا فلا أ س م ع فيكم ب ر أ ي منانا ضعيف ولا تسمع به هامتي بعدي الشرح يقول لهم لا يكن و ر أ ي ك م ضعيفا فيبلغني عنكم ضعف ر أ ي ف أ غ ت م به ولم, ينه ولم ينههم عن أ ن يسمع إ ن م ا نهاهم عن أ ن يفعلوا ما لا يجوز أ ن يسمع ذكره عنهم ومثله لا, لا أهيننك أ ي لا تخالفني فتستوجب مني الهوان وقوله لا تسمع به هامتي بعدي زعموا ان ا ل ه ا م ة طائر يخرج من ه ا م ة الميت بعد موته يكون في المقابر يقول لهم إ ن ا ل ه ا م ة التي تخرج من ر أ س ي تعلم من أ م ر ك م مثلما أ ع ل م ه في حياتي وهذا شيء كان يزعمه قوم يزعمه أهل الجاهلية كان شيء من ثم ذكره شعراء ا ل إ س ل ا م على ط ر ي ق ة ا ل أ ي ك ومثله للعدي ل بن الفرخ فلا تعلمن الحرب في الهام هامتي ولا ت ر م ي بالنبل ويحكما بعدي يقول لا تتحاربوا بعد موتي فتعلم هامتي أ ن ك م متحاربون كما كنت أ ع ل م لو كنت حيا المنتفج ا ل ج و ف الذي لا فؤاد له والورع الجبان أ ب و زيد هو الضعيف في ر أ ي ه وعقله وبدنه و أ ن ش د وهبته من ورع ت ر ع ي ة محالف القعود و ا ل س و ي ة ترزم من عرفانه ا ل خ ل ي ة يجيء يوم الورد ك ا ل ب ل ي ة بئس كميع ا ل ح ر ة الحييه الشرح الترعي ة الذي يلازم الرعي وله يصلح والقعود الجمل الذي يركبه الراعي في الحوائج و ا ل س و ي ة كساء يطرح على ظهر البعير فيكون أ و ط أ ا للراكب ا محارف ق ع و د ت ي د أنه ل ي ر شيئا غير ذلك لأنه ليس من الفرسان وترزم ذلك لأنه من تصوته تريد أ ن ا ل إ ب ل إ ذ ا ر أ ت ه عرفته و ا ل خ ل ي ة أ ن تكون ج م ا ع ة من النوق تموت أ و ل ا د ه ن فيعطفن جميعا على ولد غيرهن فيدرون عليه فيترك مع و ا ح د ة منهن ويتخلى أ ه ل البيت بالبقية فيشربون أ ل ب ا ن ه ن وزعمت أ ن ه يجيء يوم و ر د ا ل إ ب ل إ ل ى الماء ك ا ل ب ل ي ة وهي ا ل ن ا ق ة تشد عند قبر صاحبها حتى تموت تريد أ ن ه قد تعب وساءت حاله حتى بلغ الماء وهذا, وهذا الرجز ل ا م ر أ ة والضمير المنصوب ب و ه ب ت هو لولدها تقول يا ربي وهبت لي ولدا من رجل هذه ا ل ص ف ت ولا يصلح مثله أ ن يكون ك م ي ع ا م ر أ ة ح ر ة انتهى قال والبرشاع المنتفخ الجوف الذي لا فؤاد له و ا ل أ ك ش ف الذي لا يثبت في الحرب ينكشف والوجب الجبان وكفحت وكفحت عن فلان وكفح وكفح القوم وهم يكفحون وهو الجبن و إ ن ك لهيدان إ ذ ا كان يهابه قال أ ب و محمد أ ب و عمر الهيدان هو الهيدان إ ل ا أ ن ه ز ي د فيه الياء و أ ن ش د والسيف يبقى بعد طول الدرس وبعد لبس قد فنى ولبسي غربا سريعا بالعظام الخرس إ ن ي أ و ص ي ان هلكت عرسي أ و إ ن لقيت ثاويا بالرمس أ ل ا تلاقى بعبان جبسي أ ر ع ن هيدان ثقيل ا ل ر أ س الشرح الغرب السيف الحديد القاطع وفنى بمعنى ف ن ي ة ل غ ة ط ي انتهى ورجل هيب إ ذ ا كان هيوبا ورجل ف ر و ق ة و ف ا ر و ق ة و ف ر و ق ة ونفرج ونفراج ونفرجاء و ن ف ر ج ة وخام عنه إ ذ ا نكص وجبن ا عن لقائه وكع يكع وكاع ي يكيع وقد, وقد نكل عنه و أ ج ح م و أ ح ج م ورجل مجؤوث ومجؤوف ومسؤول وجاء قومه يهرعون إ ل ي ه إ ه ر ا ع ا وهي ا ل ر ع د ة إ ذ ا ذهبت عقولهم من الخوف والفزع والرعديده الذي يرعد عند القتال قال أ ب و ا ل ع ي ا ن فثن م ولا ولا الشرح غادر ا أ ق نقص و ولا ولا ا لا م زميلة جنب رعديدة ر ع يرثي ابن عم له يقال له عبد الله بن زهره الهذري وقتلته الروم بالقسطنطينيه في زمن معاويه ة والنقص ا ل من س ا م ا ل ذ ي ي ج ع أعلاه ل أسفله يشبه به من لا خير فيه من و م ا ز ان ئ ل ة وفتى ص و و ب بغادرة يكون ج و ز أن ي مال الاستفهام وفيه معنى التعجب ويكون مبتدا خبره محذوف وتقديره فتى أ ي فتى هو والجنب فيما زعم السكري بمعنى الجأنب بمعنى زعم فترك همزه وهو ا ل قال ص ي ر ق أ ب و محمد والذي اختاره أ ن يكون الجنب في هذا الموضع مصدرا وصف به ل أ ن ه يقال جنب الرجل الفرس جنبا إ ذ ا قاده فوصف بالمصدر يعني أ ن ه ليس بتابع من يستتبعه لضعفه بل هو متبوع والزميلة وينام الذي ثيابه يتزمل في ثيابه وينام رخو لا صبر عنده ولا خير فيه و ا ل ز م ي ة القصير و ر ع ش ت ر ع ش يداه عند القتال فلا يقصد ر م ح ة انتهى وهو ا ج ب ن من صافر يعني ما صفر من الطير ليس من سباعها وجث مني فرقا اي ا م ت ل أ مني رعبا والهلل الفرق و أ ن ش د لراشد بن كثير ا بن ح ن ظ ل ة البولاني ومت مني هللا إ ن م ا موتك لو واردت والراديه الشرح فزاعك يقول وأنت وإنما قد ميت م معهم أي وردت معهم. انتهى و ا ل ت ج ن ي س رعب شديد و أ ن ش د لعبيد المري لما راني بالبرازي حصحصا في ا ل أ ر ض مني هربا وجنصا وكاد يقضي فرقا وخلبصا وغادر العرماء في نبت وصا وصي لهن فدا اصند ا أ ص ا الشرح ا ل ح ص ح ص ة الذهاب في ا ل أ ر ض و ا ل خ ل ب ص ة الفرار والانفلات ويقضي يموت والعرماء الغنم ا ل ع ظ ي م ة والوصي على مثال الرمي الاتصال يقال وصى لها النبت إ ذ ا أ م ك ن ه ا و ا ل د أ س ا ل أ ث ر ويقال منه د أ س ي د أ س يريد أ ن هذه الغنم أ ش ر ت ل ك ث ر ة ما رعت ا ن ت ه ى ويقال أ ل ي س الرجل وارعش وهو أ ن ت أ خ ذ ه ر ع د ة إ ذ ا خاف ويقال أ خ ذ ت ه ر ع ش ة و أ س ك ل أ ي ر ع د ة وقد رعش الرجل رعشا والخجل أي يلتبس على الرجل ا ل أ م ر فلا يدري كيف يصنع فيه وقد خجل البعير بالحمل أ ي اضطرب وثقل عليه وقد جللت البعير جلا خجلا اي واسعا يضطرب عليه ويدنو الى ا ل ب ا ل ل ب الباب التاسع ع و ش ر و والحزم والأربعين ن باب كتاب الألفاظ الكتابية باب الرابعة بعد العقل راجع الألفاظ العقل الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة في و ب انه ب السابعة سداد الرأي الصفحة ا ل ر ي ع و ش بعد المئة الثانية وفي ف ا لاصيل ل فصل غ ة ل الرأي ل ج ا ا ء وجودة ف ح ة السابعة ا ل ب ع و ر ن بعد ا من ئ ة إ ه لأصيل من قوم أ ص ل ا ء ب ي ن ا ل أ ص ا ل ه و ر أ ي أ ص ي ل له أ ص ل وجدعه الله جدعا اصيلا أ ي ا س ت أ ص ل ه الله و إ ن ه لذو اكل إ ذ ا كان ذا راي كثيف وثوب ذو أ ك ل كثير الغزل و إ ن ه لذو ح ص ا ت إ ذ ا كان ي ق ت م على نفسه ويحفظ سره و ا ل ح ص ا ت العقل وهي ف ع ل ة من أ ح ص ي ت قال طرف و أ ع ل م علما ليس بالظن إ ن ه إ ذ ا زل مولى المرء فهو زليل و إ ن لسان المرء ما لم تكن له ح ص ا ت على عوراته لدليل الشرح ويرو ويروى أصات أيضا ومولى الرجل ابن يقول من استضيم مولاه ومولى يقول ولم تكن عنده نصرة له ولم ويروى وحريفه نصرة تكن عمه من بن عنده أ ج ت ر ئ عليه واذل ثم قال ثم قال ان لسان المرء إ ن تكلم بما لم يفكر فيه و أ ر س ل نفسه يتكلم بما شاء ولم ينظر في ص ح ة ما يتكلم به قبل أ ن يتكلم ظهر فيه ما يدل على عيوبه التي سترها انتهى. وإنه لذو معقول أي عقل وذو حجر وحجة وذو ح ص ا ف ة والحصيف الذي ليس فيه خلل وهو محكم ا ل أ م ر وذو م ر ة أي عقل و أ ص ل ا ل م ر ة احكام الفتل فضربه مثلا يقال حبل ممر شديد الفتل وذو بزلاء أي ذو رأي ذو قال الراعي من أ م ر ذي بدوات ما تزال له بزلاء يعيا بها ا ل ج ث ا م ة اللبد الشرح ويروى اللبد وقوله ذو بدوات يريد أ ن ه يختلد في صدره ا ل آ ر ا ء و ت ق ط ر له الخواطر ويحمل ا ل أ م ر إ ذ ا نزل به جميع ما يحتمله فيعد لكل وجه من وجوهه ع ت ا د يدفعه به إ ذ ا نزل وعنا بذلك ن ف س ه وقيل في البزلاء خ ط ة تبزلت اين كشفت وقيل خ ط ة بزلاء و ا ض ح ة و ا ل ج ث ا م ة الملازم لمكانه يجثم لا يبرح واللبد الذي يلبد بالمكان يلصق به لبد بالمكان يلبد لبودا يريد انه ي أ ت ي ب ر أ ي يعيا به الرجل انتهى الركين الحليم الذي يطيل الفكر إ ذ ا وردت عليه ا ل أ م و ر ويقال عييت ب ا ل أ م ر أ ع ي ا إ ذ ا لم تعرف وجهه ورجل عي وعي و ا ل أ ر ي ب العاقل من قوم أ ر ب ا ء بين قربتهم و ا ل أ د ي ب الحسن ا ل أ د ب والصل ا ل د ا ه ي ة يقال إ ن ه لصل أ ص ل ا ل أ ي د ا ه ي ة دواهن و إ د آ د ا د وفلق أ ف ل ا ق يريد د ا ه ي ة ويقال ما ينال ن ب ف ه أ ي أ ق ص ى ما عنده و ا ل أ ل د الجدل ا ل أ ر ي ب ومثله ا ل أ ب ل وهما يكونان في الفاجر والصالح و ا ل أ ب ل الذي غلب في كل شيء يقال أ ب ل فلان يبل إ ب ل ا ل ا ويقال ف ا ز ر مبل والمحت العاقل اللبيب وجماعه المحوت و ا ل أ ص ي ل ا ل م س ب ع عقلا الحليم والمزير الظريف والقبيض ا ل ث ق ف الذي ليس بثبط ولا متثاقل والطبن العالم بكل أ م ر الفطن له وانه لطبن تبن للذي يفطن لكل شيء واللحن العالم بعواقب القول وجواب الكلام وهو مبين اللحن واذا كان حازما مبرما قيل فلان مبشر مؤدم اي قد جمع لين الادمه وخشونه البشر ة ويقال هو والله الماعز المقروض أ ي ب م ن ز ل ة جلد ماعز مدبوغ بقرض أ ي هو تام ورجل رميز بين ا ل ر م ا ز ة ووجيح بين ا ل و ج ا ح ة ويقال ذلك للثوب إ ذ ا كان محصفا محكما والزريز العاقل السديد ا ل ر أ ي و أ ن ش د لغالب المعني ويقال لابن غالب صحبنا ا رجالا من فرير فكلهم وجدنا خسيسا غير جد زريري الشرح معا ق ب ي ل ة من طيب وفرير ق ب ي ل ة أ خ ر ى منهم ويقال هو غير عاقل وغير جد عاقل بمعنى كما تقول هو غير حق عاقل يريد أ ن ه لا يوصف بعاقل ص ف ة حق وقد اختلفت ا ل ر و ا ة في هذا البيت فمنهم من رواه زريز بزايين زاي في أ و ل ه وزاي في آ خ ر ه ومنهم من يقول زرير بزاي في أ و ل ه بعدها راان وزعموا أ ن ز ر ا ر ة م س ت ق منه قال أ ب و محمد ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى أ ع ج ب إ ل ي من الاشتقاء انتهى النئطل ا ل د ا ه ي ة وكذلك الصل وانشد للعجاج قد علم الناطل و ا ل أ ص ل ا ل وعلماء الناس والجهال هدري اذا تهافت الرؤال واحمر من وقع الشبى التفال يقول قد عرف الناس محلي و أ ن ه لا يقوم مقامي احد في قول الشعر والكلام إ ذ ا حضرت عند الملوك وفي المواضع التي يصعب فيها الكلام على المتكلم و الرؤال للخيل ب م ن ز ل ة اللعاب ل ل إ ن س ا ن و اللغام من ا ل إ ب ل و الرعام من الشاء فاستعاره في هذا الموضع و الشبى طرف حديثه اللجام التي تدخل في الحلق و هي تدمي الفم إ ذ ا أ ص ا ب ت لحمه و إ ذ ا أ ر ا د الفرس ا ل ج ت ه ا د في العدو عض على فاس اللجام فيدمى فمه و يحمر ما يخرج منه والتفال ما يدفله ا ل إ ن س ا ن من ث م ه وتهافته تساقطه انتهى والبليث هو اللبيب ا ل أ ر ي ب والحلاحل الركين من الرجال الجلد قال أ ب و جندب ن الهذلي أ ص ي ب ت هذيل بابن لبنى وجدعت أ ن و ف ه م باللوزعي الحلاحلي الشرح أخ وكان له إ خ و ة ت س ع ة أ م ه م لبنى ا م ر أ ة من بني حنيف وكان ا ل أ س و د أ خ و أ ب ي خ ر ا س رمى ضرع ن ا ق ة من ت ب ل رئاب ا بن ن ا ص ر ة القردي فاستفز رئابا الغضب فقتل ا ل أ س و د فقال أ خ و ه أ ب و جندب ق ص ي د ة الرثى ا ل أ س و د وذكر أ ن قتله ب م ن ز ل ة ج د ع انوف إ خ و ت ه واللوذعي الحديد النفس واللسان انتهى والسريس والسريس الكيس الحافظ لما في يديه والسريس أيضا العنين في يديه قال أ ب و زبيد أ ل ا أ ب ل غ بني عمرو بن كعب ب أ ن ي في مودتهم نفيس أ ف ي حق م ؤ ا س ا ت ي اخاكم بمالي ثم يظلمني السريس السرح نفيس راغب يقول أ ي ك و ن في الحق أ ن أ ب ذ ل مالي و أ ت ف ض ل ب إ ع ط ا ء ما لا يستحق علي ثم أ ظ ل م و أ م ن ع ويتم ذلك علي من رجل سريس يريد أ ن الذي ظلمه ليس بكامل من الرجال انتهى قال والندس والندس الفطن من الرجال الظريف المعوان اللبيب وجمعه ا ل أ ز م ا ر والاسم ا ل ز م ا ر ة انتهى باب العقل والحزم الباب الثلاثون باب الحمق والهوج راجع في كتاب ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب المس والجنون ا ل ص ف ح ة ا ل س ا ب ع ة والتسعين وباب الجهل ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد ا ل م ئ ة وفي فقه ا ل ل غ ة فصل المعايب و ا ل م ق ا ر ح ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد المئه ة يقال للرجل إذا كان للرجل أ و ج متساقطاً هو ه ج ا ج ة وفيه خطل شديد وهو خطل وهو ا ل أ ح م ق الكثير القول الكثير ا ل خ ط أ وفيه خذب وهو رجل خذب وهو متهور وفيه تهور و إ ن ه لعياياء طباقاء اذا كان لا يتجه لشيء و إ ذ ا كان أ ح م ق لا يدري ما يقول قيل إ ن ه ليوخف في الطين مثل قولك يوخف ا ل خ ط م ي ة ورجل برشاع اذا كان احمق وقصل لا خير فيه ومرسعن اذا كان مسترخيا كل مسترخ متساقط مرسعن والملغ ا ل أ ح م ق الذي لا يبالي ما قال وقيل وما قيل فيه و أ ح م ق ماج مثل قولهم هرم ماج وهو الذي ليست فيه ب ق ي ة ورجل مسلوس ولا يقال مسلوس العقل ورجل مستلب العقل ومهتلس العقل و م أ ل و س كل ذلك يعنى به الرجل الذاهب العقل والمسبه الذاهب ا ل ع قال ل ق رؤبه قالت أ ب ي ل ى لي ولم أ س ب ه ما السن إ ل ا غ ف ل ة المدله ا ل ش ر ح أ ب ي ل ى اسم ا م ر أ ة والمسبه الذاهب العقل وقالوا ا ل ت س ب ي ه سكه تصيبه والمدله الذاهب ا ل ع ق ل المتحير يقال منه دله الرجل فهو مدله وقوله ما السن إ ل ا غ ف ل ة المدله أ ر ا د أ ن ه ا زعمت أ ن الكبر يحدث معه التدليه و ا ل غ ف ل ة أ ي ادعت عليه الخرف ة والافناد وهو لم ي س ب ه بعد ولم يتغير في أ م ر ه شيء انتهى والهلباجة ا ل أ ح م قال م ا قال ئ ق خلف قلت لابن ك ب ش ة بنت القبعتره ما ا ل ه ل ب ا ج ة قال فتردد في صدره من خبث ا ل ه ل ب ا ج ة ما لم يستطع أ ن يخرجه فقال ا ل ه ل ب ا ج ة ا ل أ ح م ق المائق القليل العقل الخبيث الذي لا خير فيه ولا عمل عنده وبلا سيعمل وعمله ضعيف وضرسه أ ش د من عمله ولا تحاضر به القوم بلا ليحضر ولا يتكلم و ا ل م أ ف و ن الذي لا عقل له وأصله من الأفن وهو الأثن أن يستخرج مات الضرع من اللبن يقال أفنها يأفنها الضرع اللبن يقال قال المخبل من مات من يستخرج وفي إ ب ل ستين حسب ض ع ي ن ة يروح عليها محضها وحقينها إ ذ ا أ ف ن ت أ ر و ى عيالك أ ف ن ه ا و إ ن حينت أ ر ب ى على الوطب حينها الشرح يقول ل ا م ر أ ت ه في ستين من ا ل إ ب ل ذوات ا ل أ ل ب ا ن ك ف ا ي ة ا م ر أ ة لها عيال ف إ ن حلب جميعها روي عيالها و إ ن حينت زاد لبنها على مقدار ملء الوطب والتحيين أ ن يحلب في اليوم و ا ل ل ي ل ة م ر ة والمحض من اللبن الخالص الذي لم يخالطه شيء والحقين الذي ترك في الوطاب حتى أ خ ذ شيئا من ح م و ض ة والوطب زق اللبن و أ ر ب ى زاد يعزل ا م ر أ ت ه في إ ق ب ا ل ه ا على ل و م ه من أ ج ل إ ن ف ا ق ماله ويقول لها قد تركت عليك من مالي ما فيه ك ف ا ي ة لك ولعيالك فكفي عن عزلي على إ ن ف ا ق ماله إنت. ويقال رجل فيل الراي أ ي وفيل ل ر أ وفال ا ل ر أ ي وفائل ا ل ر أ ي إ ذ ا كان في ر أ ي ه ضعف وفي ر أ ي ه فياله قال الكميت بين رب الجواد فلا تفيلوا فما أ ن ت م فنعذركم لفيه ل يخاطب ربيعه بن نزار وكانوا ح ا ل ف ا ل أ س د عند نزول ا ل أ س د ا ل ب ص ر ة يقول لهم ترككم إ خ و ت ك م مضر ومحالفتكم ا ل أ س د ض ع ف في ا ل ر أ ي فقطعوا بينكم وبينهم وكونوا أ ن ت م و إ خ و ت ك م مضر يدا و ا ح د ة على ا ل أ ع د ا ء ويقول لهم ما أ ن ت م بمعذورين في ا ل أ خ ذ ب ر أ ي ضعيف ل أ ن أ ب ا ك م ربيعه لم يكن ذا ر أ ي فاسد و أ ر ا د بقوله ر ربي ب الجواد ر ب ي ع ة ل أ ن ه كان يقال له ر ب ي ع ة الفرس فلا يمكنه أ ن يقول بني ر ب ي ع ة الفرس فقال بني ر ب الجواد انتهى وقال جرير ر أ ي ت ك يا اخيطل اذ جرينا وجربت ا ل ف ر ا س ة كنت فالا الشرح يريد جرير أ ن ه لما جاراه ا ل أ خ ط ل في الشعر ظهر ضعفه وفساد ر أ ي ه وجعل نفسه و ا ل أ خ ط ل ب م ن ز ل ة فارسين تسابقا على فرسين فقصر ا ل أ خ ط ل وسبق جرير انتهى والأعفك الأخرق والخالف الفاسد الذي يقال ويقال ليست له جهة خلف ففسد ويقال ويقال رجل ف ق ا ق ة ل ل أ ح م ق و ا م ر أ ة فقاقه ورجل ه م ج ة و ا م ر أ ة ه م ج ة وهو ا ل أ ح م ق و ا ل أ ل ف ا ل أ خ ط ل الذي يختلف في كلامه و ي خ ت ل في قوله وهو اللفف والخطل والخوعم ا ل أ ح م ق ويقال للرجل ليس له جول أ ي ليست له ع ز ي م ة تمنعه مثل جول البئر وهي إ ذ ا طويت كان أ ش د لها ويقال ما له زبر و أ ك ل أ ي ما له ر أ ي ورجل فيه ه ب ت ة أ ي ض ر ب ة ويقال هبته بالعصا هبتات ولبجه لبجات وهبجه هبجات والمافوك و ا ل م أ ف و ن جميعا الذي لا صيور له أ ي ر أ ي يرجع إ ل ي ه و ا ل أ ل ف ة في كلام قيس الأحمق وفي كلام تميم ا ل أ ع س ر والرطيء ا ل أ ح م ق والباحر والهجرع والمجع كله مثله قال و س أ ل ت أ ب ا محمد عن القصل والباحر قال هو الذي لا يماط أ ي لا يتمالك ثمقا كأنه لا كأنه ي ت حمقا ر ك ث وسمعت بعض بني أ س د يقول كلمت فلانا فما ر أ ي ت له ز ق و ة و ر ك ز ة عقل يريد ليس بثابت العقل ويقال ر ف ل و أ ر ف ل و ا م ر أ ة ا ل رفلاء إ ذ ا كانت لا تحسن اللبسه والعمل ويقال ل ل أ ح م ق الذي إ ذ ا جلس لا يكاد يبرح من مكانه إ ن ه لهكعه تكع و إ ن ه لتكعه م ج ع ة بالتحريك والتسكين وقد م ج ع مجعا شديدا وفلان يضرب في عميائه يعني يخبط لا يبالي ما صنع ويقال ما هو إ ل ا ب ق ا م ة من ق ل ة عقله و ا ل ب ق ا م ة ما يخرج من الصوف إ ذ ا طرق وهو الذي لا يقدر على غزله ويقال ما أ ن ت مذ اليوم إ ل ا تمرثني ا ل و د ع إ ذ ا ع م ل ك الرجل فطمع فيك أ ن ك أ ح م ق ضرب هذا له مثلا و أ ص ل ذلك أ ن الصبي ي أ خ ذ قلادته وهي من ودع فيمصها و ا ل أ ن و ك ا ل أ ح م ق عينا إ ذ ا ر أ ي ت ه عرفت في عينه الحمق والهبنك الكثير الحمق و ا ل أ ه و ك الذي فيه حمق وفيه بقيه الهوك والاهوج مثل ا ل أ ه و ك والاسم الهوج والهبيت مثل ا ل أ ه و ج و ا ل أ خ ر ق ا ل أ ع ف ك وذاك إ ذ ا لم يحسن العمل ويكون أ خ ر ق في خرقه بصاحبه في المعامله ة يقال خرق يخرق خرقا وعفك يعفك عفكا وعفك يعفك عفكا والعنيف الأخرق بما عمل وولي يقال عنف يعنف خرق خرقا الأخرق عفكا عفكا بما عنفا ا عمل وعفك وعفك و عنف ع ف ن والغبي الغرير يقال غبيته وغبيت عنه غ ب ا و ة وهي ا ل غ ف ل ة فيه عن الشيء والعيي الذي لا يطيق إ ح ك ا م ما يريد ويعيا بكل ما أ ر ا د من عمل أ و قول و ا ل أ و ر ه الذي تعرف وتنكر فيه حمق وفيه مخارج و ا ل م ر أ ة ورهاء و ا ل أ و ر ه الذي لا يتماسك وكثيب أ و ر ه والدائق والداعق والمائق الهالك حمقى والهدان الاحمق الثقيل الوخم والوخم والوخيم والرقيع الاحمق وهو اخف امرا من الهدان والهبنقع الذي لا يستقيم على امر في قول ولا فعل ولا يوثق به وامراه هبنقعه والمدله تدليها الذي لا يحفظ ما فعل ولا ما فعل به والمطروق الذي فيه ضعفه وفيه ب ق ي ة قال ابن احمر فلا تصلى بمطروق إ ذ ا ما سرى في القوم أ ص ب ح مستكينا الشرح يقال صليت بفلان إذا ابتليت بمقاساته يخاطب صليت ويقول إن هلكت فلا تبتلي امرأته إن بعل م ط ر ويقال ق أ ا هدال ه صفته إذا سرى أصبح و ق وهداء بمعنى واحد وهو الثقيل الوخم قال الراعي يسوقها ت ر ع ي ة ذو عباءه بما بين ق ف فالحبيس ف أ ف ر ع هدان أ خ و وطب وصاحب ع ل ب ة يرى المجد أ ن يلقى خلاء و أ م ر ع ا الشرح يسوقها يسوقها ويقال هدان وهداء بمعنى واحد وهو الثقيل الوخم قال الراعي يسوقها ت ر ع ي ة ذو عباءه بما بين قفط فالحبيس ف أ ف ر ع ى هدان أ خ و وطب وصاحب علبه يرى المجد أ ن يلقى خلاء و أ م ر ع ا ا ل ش ر ح يسوقها يسوقها و ا ل ت ر ع ي ة الذي يلزم ا ل إ ب ل يرعاها ولا يفارقها يقال ت ر ع ي ة و ت ر ع ي ة و ت ر ا ي ة و ق ف والحبيس موضعان و أ م ا أ ف ر ع فيحتمل أ ن يكون اسم موضع ويحتمل أ ن يكون فعلا و ا ل إ ف ر ا ع بمعنى الانحدار وبمعنى ا ل إ ص ع ا د وهو من ا ل أ ض د ا د وقوله بما بين ق ف والحبيس يريد أ ن ه يرعى ب ق ا ع د الموضع م ر ة و ب ق ا ع د الموضع و ا ل آ خ ر م ر ة والهدان وصف ا ل ت ر ع ي ة و ا ل أ م ر ع الخصب وهو جمع لم يسمع له بواحد ويقال أ م ر ع و ا اذا اخصبوا كثرات وذو هزرات و إ ن ه لمهزر وهو الرجل الذي يغبن في كل شيء و أ ن ش د إ ل ا تدع هزرات لست تاركها تخلع ثيابك لا ضان ولا إبل ابل ل يقول إن لم ش ر تتحرز ح إن ممن ا ر ع ه وتنحم ن من الغبن ظ ر التحرز استمراره في نفاذ أداك مالك إلى وقوله لست تاركها أ ي يبعد في نفسي أ ن تقبل ممن ينهاك عن فعل ما يضرك فلما استبعد أ ن يقبل قال لست تاركها على طريق الاستبعاد انتهى ويقال هو يتمته هو أ ي يتحمق و ي أ خ ذ في الباطل وإذا, واذا اضطرب واسترخى شبيه بالحمق قيل إ ن ه لنواس ويقال ناس لعابه ينوس اذا اضطرب وان فيه لرخوده ورخوه وطريقه وانه لمطروق واحمق ضاجع وهو من الدواب ب الذي لا خير فيه وانه لخالف وخالفه اذا كان احمق وهو خالفه اهل بيته وانه لبين الخلفه وقال أ ب ي ع العبد ف أ ب ر أ من خلفته ورجل ضنيق وهو ا لا ذ ي ل ع ز ي م ة له ولا ر أ ي ولا تراه إ ل ا تابعا و ا ل إ م ر ة الذي ليس له ر أ ي يسمع كلام هذا وهذا ولا يدري ما ياخذ والدهدن ا ل أ ح م ق و أ ن ش د لجري الكاهلي قلت لها إ ي ا ك أ ن توكني عندي في ا ل ج ل س ة أ و تلبني عليك ما عشت بذاك الدهدني من قبل ان يلحاكي او تفكني الشرح التوكن التمكن في الجلسة والتلبن التمكس في الحاجة. و اللحي اللوم و التفكن التندم يقول عليك ب م ج ا ل س ة ذلك ا ل أ ح م ق الذي جالسته ولا ت ج ل س إ ل ي وتتمكني عندي انتهى و التعبس المائق قال الراجز يترك أ س م ا ل الحياض يبسا لما ر أ ي ت سد ليل أ د م س ا ليلا دجوجي الظلام خرمسا وضم كسراه العبام الجعبسا جلسا بغير قصر مكرسا الشرح ا ل أ س م ا ل جمع السمل وهو ب ق ي ة الماء وفي يترك ضمير يعود إ ل ى جمل ذكره في أ و ل هذه ا ل أ ر ج و ز ة يريد أ ن ه يشرب ما في الحياض ويتركها يابسا وسد ليل ما كان من ظلمته ك أ ن ه جبل و أ د م س ا س ت د ت ظلمته والدجوجي الشديد السواد يقال أ س و د دجوجي والخرمس المظلم و ك س ر قال ل ابو محمد ولم ارى ان يكون لك افاق ت السماء ولقد ا ع كان لك س البعير العظيم ا ل م و ر س افاق ل ش د ي ل ل خ ق ا ل أبو م ح م ولم د أ ر ء ل ل م ا جوابا في ب ق ي ة ا ل أ ر ج و ز ة وفي أ و ل ه ا يتبعن ذاك د ي ر ة عجنس ة فيجوز أ ن يكون الذي تقدم تضمن معنى الجواب ك أ ن ه قال سيرت ذاك د ي ر ة فتبعته ا ل إ ب ل لما ر أ ي ت سد ليل أ د م س والعجنس الجمل الضخم و ا ل ك ن د ي ر ة ضخم الوسط ويجوز أ ن يكون ا ل ك ن د ي ر ة هو الجمل و ي ك و ن ذو د ا خ ل ة عليه كما قال ا ل أ ع ش ى ذو آ ل حسان يزجي الموت و ا ل ش ر ع ا ن ت ه ى والماقوط الوخم الثقيل و أ ن ش د يتبعها شمردل شمطوط لا ورع جبس ولا ماقوط فجاء منها لفح وعيط ا ل س ر ح ا ل س م ر د ل الطويل من الناس وغيرهم والشمطوط الطويل والجبس الفدم الذي لا غناء عنده ولا نفع واللقح جمع لقحه وهي ا ل ن ا ق ة الحامل والعائط التي لم تحمل ووزن عيط فعل كما يقال ن ا ق ة ع ا ئ ذ ونوق عوذ ولكنه كسر أ و ل ه لتسلم الياء ويتبع ه ا أن يتبع ا ل إ ب ل رجل هذه صفته انتهى قال وهو الضويطة قال رياح الدبيري ايردني ذاك ا ل ض و ي ط ة عن هوى نفسي ويفعل ما يريد شبيب الشرح يعجب الناس من فعل هذا ا ل أ ح م ق عليه وطمعه في أ ن يتم له أ ن يمنعه من فعل ما يريده ويفعل هو ما يريد وشبيب يصح أ ن يكون بدلا من ذاك فيكون شبيب هو الضويطه ة ويدوز يكون و شبيب غير ي أن ا ل ض ط انتهى انتهى باب الحمق والهوج الباب الحادي والثلاثون باب رزال الناس وسفلتهم راجع في كتاب الالفاظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب الخمول وسقوط ا ل ش أ ن ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة بعد ا ل م ئ ة ا ل ث ا ن ي ة وباب اللؤم ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة عشره وفي فقه ا ل ل غ ة فصل اللؤم و ا ل خ س ة ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة والثلاثين بعد ا ل م ئ ة الشرط الدون يقال رجل ش ر ط و ا م ر أ ة ش ر ط وقوم ش ر ط إ ذ ا كانوا من رذال الناس قال الكميت وجدت الناس غير ابن نزار ولم أ ذ م م ه م شرفا ط ا الشرح وجدت الناس ودون وجدت ي ه ذ البيت بمعنى علمته بمعنى ودونا ا نزار ا ب وربيعة ن مضر و ل ل يقول خ س س ي قد علمت أن كل قبيلة علمت كل أن وذكر ج م ا ابنين زار ع ة غير دون وشاط و هذا البيت في قصيدته التي يفضل فيها أ و ل ا د عدنان على أ و ل ا د قحطان وقوله ولم أ ذ م ه م أ ي لم أ ذ ك ر ذلك على طريق ا ل د ع و ة و إ ر ا د ة السب إ ن م ا قلت ما أ ع ل م من أ م ر ه م انتهى و القزم اللئام من الناس والمال يقال هو من قزم الناس أ ي من لئامهم وهو في الناس صغر ا ل أ خ ل ا ق وفي المال صغر الجسم قال العجاج شفع تميم بالحصل والسؤدد العادي غير الأقزم الشرح أي غير الألأم شفع تميم أي تضاعف شفع شفع عدد تميم متممي تميم تميم غير أي غير أي أ ي تميم تتضاعف على كل ق ب ي ل ة أ ض ع ا ف ا والحصى العدد الكثير والمتمم المكمل والعادي القديم انتهى ويقال هو من زمعهم وأصل الروادث فيقول هو من مآخير القوم ليس من صدورهم ولا من سرواتهم ويقال إنه لوشيظة التي مآخير ليس فيهم الزمع الظلف خلف زمعهم إنه من من من من و ا ل و س ي ظ ة الشيء يدخل في شيئين ليسدهما وذلك من خشب فيقول هم دخلاء في القوم قال جرير يخزى الوسيظ إ ذ ا قال الصميم لهم عدوا الحصى ثم قيسوا بالمقاييس الشرح يخزى يستحي و ي د و ز أ ن يكون من قولك خزي خزيا إ ذ ا وقع في نسبهم عدوا الحصى أ ي أ ن ظ ر و ا إ ل ى عددنا وعددكم ثم قيسوا ما بيننا وبينكم بالمقادير حتى تعرفوا من له العدد والقوه ة انتهى وإنه من رزالهم والرزال ما وإنه تلقي جيده وبقي من ر د وانه لمن خشارتهم اي من رذالهم ومن انكاسهم والنكس الضعيف واصله ان ينكس اصل السهم فيؤخذ سنخه الذي كان داخلا في السهم فيجعل نصلا ويجعل النصل سنخا فلا يكون كما كان اول مره يكون ضعيفا لا خير فيه وانه لمن اوغالهم واوغادهم واوغابهم اي من انزالهم وضعفائهم يقال قوم اوغال والواحد وغل ووغد ووغد قال الشاعر الاسود بن يعفر ا ب ن ي لبينا ان امكم امه وان اباكم وغد اكلت خبيث الزاد فاتخمت عنه وشم خمارها الكلب الشرح الوقب ر ا أباكم ي أبني ة أمة أمكم نجيح إن أمكم أمة وإن و يهدو بني نجيح من بني عبد من الاحمق ل ه بن م ج ر بن دارم و ك ي عن ا ل أ ص ع ي أنه ا الوقب الأحمق ل رجل وقبان وامراه أ ة و ق ب ميقاب إ ذ ا كان عادتها أ ن تلد الحمقى أ ر ا د بخبيث الزاد أ ن ه ا أ ك ل ت طعاما من وجه مكروه وقيل في قوله وشم خمارها الكلب أ ن ه ا قاءت في خمارها فشمه الكلب انتهى قال وأوغاب البيت البرمة والرحيان والعمد وما وإنه أشبهه البيت البرمة متاع البيت وإنه لمن رديء من حمكهم ويقال ا ل ح للصبيان الصغار حمك صغار وكذلك ويقال ترك عيالا صغارا حسكلا ويقال إ ن ه لمزلج وهو الدون الضعيف ا ل أ م ر قال أ ب و خراش الهزلي وإني لأثوى الجوع يملني فيذهب لا تدنس فيذهب حتى لا يريد وأغتبق الماء ا ح ف أ ن ت ه إذا ا ز أمسى للمزلج ذ انه طعمي يريد الشرح أ لا ي أ ك ل الطعام من موضع يكون عليه في أ ك ل ه منه عيب ويقال لمن يفعل ما لا ينبغي له فعله هو دنس الثياب وللرجل الذي لا يفعل القبيح طاهر الثياب كما قال امرؤ القيس ثياب بني عوف طهاره نقيه والجرم الجسد والماء القراح الخالص ويقال للخالص من ماء أ و غيره قراح وذا طعم ذا ش ه و ة يقول إ ذ ا كان الزاد طيبا في فم المزلج آ ث ر ت به أ ض ي ا ف ي وسقيتهم اللبن وشربت أ ن ا الماء ومثله أ ق س م جسمي في جسوم ك ث ي ر ة و أ ح س و قراح الماء والماء بارد ويقال زاد ذو طعم إ ذ ا كان طيبا انتهى والقملي الحقير الصغير السأن الرجال من والجعبوب الضعيف الذي لا خير فيه قال س ل ا م ة بن جندل سوى الثقاف قناها فهي م ح ك م ة ق ل ي ل ة الزيغ من سن وتركيب ت ج ل أ اسنتها فتيان ع ا د ي ة لا مقرفين ولا سود جعابيب ثم قيل لكل مقوم بعد ع و ج ا ج مثقف والقناه تثقف بالنار والدهن والزيغ ا ل ع و ج ا ج والسن تحديد السنان على المسن ويقال للمسن سنان وقوله ي ا سنان ل للمسن ق و ق ل ي ل ة الزيغ يريد أ ن ه ا لا ت ع و د مع ك ث ر ة وضع السنان في طرفها والطعن به و ا ل ع ا د ي ة الخيل التي ت ع د ل ل غ ا ر ة يعني أ ن فرسانها ت ج ل أ س ن ة القنا وقوله مقرفين مجرور على النعت ل ع ا د ي ة و إ ن م ا هو من نعت فرسان ا ل ع ا د ي ة وهو مجرور على نحو الجر في قولهم هذا جحر ضب خرب والمقرف الذي أ م ه ع ر ب ي ة و أ ب و ه هجين أ و من غير العرب ويروى لا مقرفون ولا سود جعابيب انتهى وخمان الناس خشارتهم والخثراء من الناس الغوغاء يقال بنو فلان ه د ر ة أ ي ساقطون ليسوا بشيء وهم س و ا س ي ة إ ذ ا استووا في اللؤم و ا ل خ س ة قال الشاعر وكيف ترجيها وقد حال دونها س و ا س ي ة لا يغفرون لها ذنبا ا ل ش ر ح يقول كيف ترجي وصلها و ت أ م ل ما تحبه من جهتها وقد أ ح ا ط بها قوم لئام يتحفظون عليها ما تفعله ل ي ج ع ل ه طريقا إ ل ى أ ذ ا ه ا ولا يغفرون لها ما يظنون أ ن ه ذنب من فعلها انتهى وقال ذو الرمة وامثل اخلاق امرئ القيس انها صلاب على طول الهوان جلودها لهم مجلس صهب السبال اذله سواسيه احرارها وعبيدها الشرح يقول أ ف ض ل أ ح ل ا م ه م أ ن ه م لا أ ن ف ث لهم ولا نفوس تاب الهوان ويريد بصهب السبال أ ن ه م عبيد أ و عجم من راهم لم يفرق بين عبيدهم و أ ح ر ا ر ه م ل أ ن صور أ ح ر ا ر ه م صور العبيد وكان هشام المرئي يهاجيه ا م سواس وسواسية وسواسية قال كثير س و ا س ك أ س ن ا ن الحمار فلا ترى لذي ش ي ب ة منهم على ناشئ فضلا ا ل ش ر ح يقول شيوخهم في ا ل خ ر ق و ا ل ح د ة ك أ ح د ا ث ه م وقوله كاسنان أ س ن ن يعني أن الحمار أ الحمار لا يقضل على بعض تستوي أصولها وأطرافها ويقولون في هذا المعنى هم كأسنان الحمار المشط بعضها وأطرافها هذا كأسنان وكأسنان、المشت. انتهى تستوي في بعض هم قال وسخلوا ل أ ر ذ ا ل ويقال أ ي ض ا خسل وسخلتهم إ ذ ا نفيتهم وبعضهم يقول خسلتهم بخط ا بن حيوه سخلتهم وخسلتهم قال العجاج أ م ا وعهد الله لو لم أ ش غ ل ي سغلا بحق غير ما تكسلي ما كنت من تلك الرجال الخذل ي ذي ر أ ي ه م والعاجز المخسل الشرح وكان ا أيضا يخاطب ل ل ل م س خ ب ذ إ ب ر ه ي م ب عربي وكان واليا ك ن و ا عليهم فعزل فوسب عليه يوم ارتحل عنهم فاعتذر, فاعتذر العجاج ل أ ن ه لم يحضر لنصره والمدافعه ة ع ن يقول لم أتأخر عنه ك ولكني كنت مشغولا بحق لم يمكنني مشغولا لم م بحق ع الحضور ولم أكن ممن له رأي في القعود عنك من الذين قعدوا الكسر والعجل ولم له رأي ممن من من أكن عنك في انتهى ورثتو ا ل ه و ش ا ر ة ا ل ض ع ف ا ء من الناس و الحطي ء من الناس الروزال و عند ابن الالامبري ا ل ح ط ي ي ب ل ا همزي و ر ج ل م خ س و س و م ر ز و ل و م ف س و ل و قد خ س ى و ر ز م الفسلو ا ل ر ز ا م م ث ل ه و قد قيل ب ا ل ج ا ل غير م ن ق و ط ة و ا ل ح ر ض الذي لا يرجى خيره ولا يخاف شره وهو ا ل ح ر د ا ن أ ي ض ا و ا ل أ ح ر ا ض جمع حرض و ا ل د س م ة من الرجال الرديء منهم والساقط القليل العقل وهو أ ي ض ا الساقط في النسب والساقط أ ي ض ا الذي يقع في ا ل أ م ر أ و من المكان والممزه ا ل م م ز قال ذ ي يدعه لم أحد و الاعشى م م ز ل و ل مثله والواغل الدخيل في القوم ل م س ن د و ا في ط ب من القوم منهم الدنس يكون الرجال والأزيب الرجل يكون في القوم ليس منهم قال ا ليس ل في دعا قومه حولي فجاءوا لنصره فجاءوا ذكر الاعشى في هذه ا ل ق ص ي د ة أ م ر ا جرى بينه وبين ع م ر بن المنذر بن عبدان وهو من ن ب يريد عم الأعشى وعتب عليه لأنه ض ب قائده ذكر أنه ذكر جترأ ع ل ه رهفه لأن كان غيبا عنه ر غيبا ي ي دعا عمرو بن المنذر قومه وناديت انا قومي وهم غيب عني والمسناه ما اللبني شيبان فارضاه قومه بان ظلموني ولم يحضر من ينصرني والقل الذليل الذي لا ناصر له و القل الذي لا يعرف انتهى و الحارض الرجل الفسل الذاهب العقل حرض يحرض حرضا ويحرض حروضا والنسي من القوم الذي لا يعد فيهم ويقال للرجل الذي لا يعرف أ ب و ه ولا من هو قل ابن قل انتهى باب رزال الناس وسفلتهم الباب الثاني والثلاثون باب السخاء راجع في كتاب ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب السخاء ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة والتسعين وباب النوال و ا ل ص ل ة ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة و ا ل أ ر ب ع ي ن وفي فقه ا ل ل غ ة فصل الكرم والجود ا ل ص ف ح ة ا ل س ا د س ة و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد المئه ة يقال رجل سخي ي وقوم رجل س خ أ وقد سخو الرجل يسخو وسخى يسخو وسخي يسخى ويقال للرجل انه لسخي النفس وسفيق النفس كلهم بالفاق غير, غير ابن الانباري فانه قال سقيط بالقاف بنقطتين ومذل النفس وجواد النفس ويقال للرجل اذا كان هشا سريعا في المعروف انه لخرق من الرجال وفلان يتخرق في ماله اذا كان يتصرف فيه بالمعروف و إ ن ه لطرف وسميدع من الفتيان والسميدع السيد المضطأ الأكنافي قال يراد بقولهم فلان هش المكسر مدح و ز م ف إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يقولوا هو خوار العودي فهو ز م و إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يقولوا ليس هو بصلاد ا ل ق د ح فهو مدح و يقال للرجل يبذل ما عنده إ ن ه لوار الزندي و وري الزندي و إ ن م ا هو من الكرم ليس من قدح النار قال ا ل أ ع ش ى وزندك خير زناد الملوك صادف منهن مرح عثاره فان يقدحوا يجدوا عنده زنادهم كابيات قصارا الشرح يمدح بذلك قيس بن معدي كرب يمدح قيس معد بن يريد أ ن ه يفعل أ ف ع ا ل ا يزيد بها على أ ف ع ا ل الملوك ويفضل عليهم كفضل الزند الذي يتخذ من المرخ والعفار على كل زند يتخذ من الشجر سواهما ف إ ن يقدحوا يجدوا عنده يريدوا عند زندك والضمير يعود إ ل ي ه يقول إ ن يفعلوا افعالا يجدوها إ ذ ا قيست إ ل ى فعلك لا تشبه فعل الملوك ل أ ن ه ا ح ق ي ر ة والزند الكابي الذي لا يوري نارا وليس ثم زند إ ن م ا هذا مثل انتهى و إ ن ه ل د و فجر أ ي عطاء والهضوم المنفق ماله يقال هضم له من ماله أ ي كسر له و إ ن ه ل د و هشاش إ ل ى الخير أ ي نشاط له و ا ل أ ر ي ح ي السخي الكريم والأورع و ا ل ن ج يقال ب وهو ط ل ي ي د ن ب ا ل م ع ر و ف وقد ط ل ق وطلقت ت ي د ا ه بالمعروف طلاقة ا و ل غطاريف ر ي ف ل ل س س خ ي ا يقال بن ل اي ن غ ط ر ف أي س ر ا ت والخضرم و الكثير خ ض م ا ل ا ل ع ط ي ة ومثله كل شيء كثير وخرج العجاج يريد اليمام ة فاستقبله جرير فقال أ ي ن تريد فقال ا ل ي م ا م ة قال تجد فيها نبيذا خضرم ة أ ي ك ث ي ر ة وبئر خضرم غ ز ي ر ة الماء والمخضم الموسع عليه من الدنيا قال أ ب و محمد الصواب المخضم بتشديد الضاد وقال اعرابي لابن عم له قدم م ك ة إ ن هذه أ ر ض مقضم وليست ب أ ر ض مخضم وكل شيء صلب يقضم وكل شيء لين يخضم ويقال اخضموا ف إ ن ا سنقضم أ ي سوف نصبر على أ ك ل اليابس و إ ن ه لذو خير والخير الكرم والفضل والدهثم السهل اللين و إ ن ه لدهثم و ر ه ش و ش والرهسوس الندي الكف الكريم النفس ي والبهلول ك ه ل ل ل و و ا والبحر والفياض صفه الرجل الكريم وانه لذو قحم عظام أ ي يتقحم في الامور العظام يدخل فيها من خير وشر ويقال للرجل الوا الواسع, الخلق الواسع الصبر خ ل الواسع ل ق ا انه لواسع الذرع ورجل لهموم وهو الغزير في الخير و ن ا ق ة لهموم غ ز ي ر ة اللبن وفرس لهموم غزير في الجري ورجل رحب السرب واسع ا ل ص د ر ورجل ذلول بالمعروف بين الذل إ ذ ا كان سلسا بالمعروف والحشد, والحشد المحتشد في ا ل أ م ر في عطاء وغيره لا يزع عنده شيئا من الجهد و إ ن ه لذو ط ا ئ ل ة على قومه للمفضل المتطول والمذل الباذل لما عنده وهم مذلون ب ي ن ا ل م ذ ل و ا ل م ذ ا ل ة وهو البذل الكريم ورجل ا ا ل ل ل م ث ك ي م و ر مريء من ا ل م ر ؤ ة وقوم مريئون ومراء ومنه قولهم يتمرا بنا أ ي يطلب ا ل م ر ؤ ة بنقصنا وهو أ س م ح من ل ا ف ظ ة وهي التي تغر فرخ فرخها لا تبقي في حوصلتها شيئا وقيل, هو البحر وقيل, وقيل العنز تدعى للحلب فتلفظ جرتها ورجل نال إ ذ ا كان جوادا ونالني إ ذ ا أ ع ط ا ن ي ينولني نولا قال ك ع ب بن سعد الغنوي ومن لا ينل حتى يسد خلاله يجد شهوات النفس غير ق ل ي ل السرح يعني أ ن الذي لا يجود إ ل ا بعد أ ن ينال جميع شهواته لا يجود أ ب د ا ل أ ن شهوات ا ل إ ن س ا ن ك ث ي ر ة كلما نال شيئا م س ت ه ى تعلقت نفسه ب آ خ ر والخلال جمع خله وهي ا ل ح ا ج ة ومثله ليس العطاء من الفضول س م ا ح ة حتى تجود وما لديك قليل ومثل قوله يجد شهوات النفس غير قليل قول العبد ي و ح ا ج ة من عاش لا تنقضي انتهى قال و إ ن فلانا ليتنول ا بالخير وما أ ن و ل فلانا أ ي ما أ ك ث ر ن ا ئ ل ة قال جرير لو كان من ملك النوال ينول و إ ن ه لهش ودمث إ ذ ا كان لينا ساكنا والبسيط الذي إ ذ ا ر أ ي ت ه م بسط إ ل ي ك و ر أ ي ت ه يتهلل وجهه وعرفت ا ل ص ر و ر في وجهه وكذلك الدهسم قال ابن لجأ ابن ثم تنحت من مقام الحومي تنحت لعطن ا ر باب ل الثالث والثلاثون م م ق ا ذهسني الحسن ب ا راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب الحسن والجمال ا ل ص ف ح ة ا ل س ا ب ع ة و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد ا ل م ئ ة وباب تراجف الحسن ا ل ص ف ح ة ا ل ح ا د ي ة والثمانين بعد المئتين وفي فقه ا ل ل غ ة فصل محاسن الرجل و ا ل م ر أ ة من ا ل ص ف ح ة ا ل س ا ب ع ة و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد ا ل م ئ ة إ ل ى ا ل ت ا س ع ة و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد المئه ة وامرأة صيرة الصورة تقول وفرس يعنون والمطرهف العرب رجل صير صير حسن الشرح الثوهد والفوهد الغلام السمين و ع ج ز ة الرجل آ خ ر ولده و أ ر ا د ع ج ز ة شيخ وعجوز ل أ ن العجوز يقال لها شيخه و إ ن م ا جعله ع ج ز ة أ ب و ي ه ل أ ن ه إ ذ ا ي ا س من الولد أ ش ف ق عليه و أ ح س ن تربيته و أ ن ش د أ ب و المضاء الكلابي ف أ ب ص ر ت في الحي أ ح و ى أ م ر د ا عجزه شيخين يسمى معبدا ق ا ل س لم ي قالت وطيت ا ل أ س و د إ ن لم تجئ يومك هذا أ و غدا انتهى والجميل الحسن والأسحوان الجميل الجسيم والصبيح الحسن الجميل الجسيم الحسن صباحة يصبح صبح والمختلق الحسن الكامل في وجهه وجسمه ولونه والغرانق والغرنوق ا ل أ ب ي ض الجميل الغض الحدث والطرير الظاهر الجمال و ا ل ر و ق ة أ ف ض ل ه م حسنا وجمالا يقال ر ق ت اروق روقا وروقانا ورووقا وفقت أ ف و ق فوقا وهما سواء والبهج ي ذو ا ل م ن ظ ر ة بهج يبهج ب ه ج ة وبهج ب ه ا ج ة وهو الحسن من كل شيء قال ابن كيسان ب ه ا ج ة مع بهج ة أ و ل ى مثل كرم ة ك ر م ة ونبل ن ب ا ل ة و ب ه ج ة مع بهج ة أ و ل ى ورجل زول يعجب من ظرفه و ا م ر أ ة ز و ل ة والزول العجب ورجل قسيم و ا م ر أ ة ق س ي م ة إ ذ ا ك ا ن جميلين والقسام الحسن والمقسم المحسن قال بشر بن أ ب ي خازم ليالي تستبيك بذي غروبي يرف ك أ ن ه وهنا مدام و أ ب ل ج مشرق الخدين فخم يسن على مراغمها القسام الشرح المراغم ش ر ح ا ل ما حول ا ل أ ن ف والسن الصب السهل يريد أ ن الحسن يصب على وجهها صبا و أ ر ا د بذي غروب وهو جمع غرب أ ن أ س ن ا ن ه ا لها أ س ر وهي م ح د د ة ويرف يبرق و ا ل أ ب ل ج الوجه الواضح والفخم الذي هو نبيل في عين من يراه انتهى وقال العجاج ورب هذا ا ل أ ث ر المقسم من عهد إ ب ر ا ه ي م لم يقسم بحيث دل قدما لم تزامي الشرع أ ر ا د ب ا ل أ ث ر أ ث ر قدم إ ب ر ا ه ي م الخليل و أ ث ر مقامه و ا ل آ ث ا ر التي بالحرم والمشاعر لم, لم تطسم ص لم تدرس وقوله بحيث دل قدما يريد القدم التي وطئ بها ا ل ح ج ا ر ة حين قدم من الشام إ ل ى م ك ة ونزل عن راحلته وتذم تذم انتهى ورجل وسيم وامرأة وسيمة والميسم الجمال قال حكيم بن م ع ي ة تضحك عن أ ب ي ض براق الفم م ح ف و ف ة لثاته بالعظلم لو قلت ما في قومها لم تيسمي يفضلها في حسب وميسم الشرح أ ر ا د أ ن ه ا تضحك عن ثغر أ ب ي ض واللثات جمع ل ث ة وهي مركب ا ل أ س ن ا ن والعظلم زعم انه النيلنج ونبت ي س ب ه ه تجعله ا ل م ر أ ة في أ ص و ل أ س ن ا ن ه ا يقول لو فضلتها على جميع نساء قومها ما أ س م ت ل أ ن ك قلت الحق انتهى والمطهم الذي يحصن كل شيء منه على ي د ت ه والمسرج المحسن يقال لا سرج الله وجهه أ ي لا حسنه قال العجاج أ ز م ا ن أ ب د ت واضحا مفلجا و م ق ل ة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا الشرح وصف ا م ر أ ة والواضح ثغرها ا ل أ ب ي ض البراق والمزجج الدقيق الطاف والفاحم شعرها ا ل أ س و د والمرسن ا ل أ ن ف وقيل في المسرج أ ن ه ا ل أ ن ف الدقيق م س ب ه بالسيف السريجي انتهى تبلتك ثم تلم تنلك على التجمل والوقاره وما بها أ ل ا تكون من الثواب على يساره الا هوانك اذ رات من دونها بابا ودارا و ر أ ت ب أ ن الشيب جانبه ا ل ل ذ ا ذ ة و ا ل ب ش ا ر ة الشرح التبل ما يصيبه من مرض قلبه وجسمه عن حبها و إ ن م ا أ ر ا د أ ن ه ا أ ف س د ت قلبه و أ ذ ه ل ت عقله فصار له عندها تبل وزعم أ ن ه ا لم تمتنع من إ ث ا ب ت ه ومكافاته لعجز فيها عن ذلك إنما استهانت به ورأت أيضا أنه لأنه صرمه أيضا ورأت ذهبت بهجته فاجترأت به شيخ قد على صرمه لأنه ليس من رأيها من م و ا ا ص ل ة ن ت ه ى و و ا ل ح ر ي ا ل ب ي ض الناعم من ه ل القرى قال ع ت ي بن ة ب مرداس تكف ش ب ل ا ن ي ا ب عنها بمشفر خريع كسبت الاحوري المخصر وفي شعره ترى العين منها في حجاج ك أ ن ه ب ق ي ة قلت ماؤه لم يكدر ي وخطم كبرطيل القريع ومشفر خريع كسبت ا ل أ ح و ر ي المخصر الشرح الحجاجان العظمان المسرفان على العينين والقلت ا ل ن ق ر ة في الحجر شبه عينيها وقد ضمرت وغارت عينها بنقد في حجر و أ ر ا د بقوله لم ي ق د ر أ ن عينها ب م ن ز ل ة ماء صاف غير كدر والبرطيل حجر مستطيل والقريع الجبل شبه خطمها في صلابته به أراد حجرا من جبل من وشبه خ ر ي لي ع و المشفر بالنعل ا ل م خ ص ر ة في دقته ولطافته وهذا مما ي ص ف به النوق والتقدير كنعل الرجل ا ل أ ب ي ض المترف الذي هو من الملوك والسبت ج ل ب البقر المدبوغ بالقرض انتهى ويقال إ ن ه لمونق بين ا ل إ ي ن ا ق و إ ن ه لجميل سير و إ ن ه لجميل نظير ورائع وعمم الخلق وعميم إ ذ ا كان تام الخلق والغري, والغري الحسن الخلق والغرى الحسن و إ ن فلانا لخليق و ف ل ا ن ة خ ل ي ق ة أ ي ت ا م ة الخلق والغرطماني الفتى الحسن قال بشير الفريري لما ر أ ت بعيلها ق ث و ل ا قالت له مقدت هذا فعلا كنت أ ر ي د العزب ا ل ص م ل ة الناشئ الموثق المتلى الغرطماني الواط و ل ة الشرح ا ل ق ث و ل الشيخ ذو الضعف والانحناء ورجل ا الشديد المثل الشديد الدفع والواء الشديد والطول الطويل انتهى قال ل ل وكذلك ص م وهو و جهير إ ذ ا كان عظيم ا ل م ر ا ة و أ ن ش د وتخبث خ ب ر ة من آ ل زبن وتجهرهم فتعجبك الجسوم الشرح زبن رجل معروف يقول خ ب ر ة هؤلاء القوم ق ب ي ح ة في العقل ومنظرهم حسن إ ذ ا نظر إ ل ي ه م الناظر عجب من حسن أ ج س ا م ه م وهيئاتهم و إ ذ ا خبرهم الخابر علم منهم ما يستقبحه فيفسد خبرهم حسن منظرهم انتهى والسنيع الجميل والمجدول الحسن الخلق الشديد فتل اللحم و ا ل ش ط ب الطويل الحسن الخلق والمعصوب الشديد اكتناز اللحم المعصوبه يقال هو حسن العصب والخوط الجسيم الحسن الخلق الخفيف والمجلجل الذي لا يعدله أ ح د في الظرف و إ ن ه لحلو ا ل س م ا ئ ل وهي الخلائق وهو حلو العطل أ ي الجسم والمشبوب الذي إ ذ ا ر أ ي ت ه شهرته وفزعت لحسنه إ ذ ا ا ل أ ر و ع المشبوب ظل ك أ ن ه على الرحل مما منه السير عاصد الشرح ا ل ر أ وعاصد ل الفؤاد ح د د ي ا و ع قد لوى عنقه ويقال للذي يلوي عنقه للموت عاصد يقول ترى الغلام الجلد غ ل ل ا ا م القوي ة ل ش د ة السرى يضحي ك أ ن ه قد قارب الموت وقد التوى عنقه انتهى ويقال إ ن ه لحسن ا ل ش و ر ة و ا ل ش ا ر ة إ ذ ا كان حسن ا ل ه ي ئ ة وهي أ ح س ن الناس حيث نظر ناظر يعني أ ح س ن الناس وجهه و إ ن ه لحسن وحسان وظريف وظراف ووضيء ووضاء قال ذو الاصبع العدواني ك أ ن يوم ق ر إ ن م ا نقتل إ ي ا ن ا قتلنا منهم كل فتى أ ب ي ض حسانا يرسل ى ي ر في بردين من أ ب ر ا د نجرانا الشرح قرا هذا الموضع حيث قتلنا هؤلاء القوم إنما نقتل أنفسنا لأنهم كرام علينا يقول نقتل لأنهم معروف موضع في حيث كأن ومثله بكره سراتنا بكره آل عمر نغاديكم ب م ر ه ف ة النصال وفي هذا البيت ض ر و ر ة من ج ه ة النحو وذلك أ ن ا ل أ ف ع ا ل التي هي أ ف ع ا ل غير القلوب لا تتعدى إ ل ى ضمير فاعليها لا تقول ضربتني ولا كسوتني فإذا أرادوا أن يجعلوا ضمير الفاعل مفعولا وأن يخبروا أن فعل الإنسان قد تعدى إلى نفسه جعلوا النفس مكان هذا الضمير فقالوا فإذا أرادوا يخبروا مكان هذا ضربتني كسوتني تعدى ضربت نفسي وقتلت قد وأن ضمير أن أن نفسه نفسي نفسي فكان يجب أن يقول أن أ إنما نقتل ن فوجب س ن يمكنه ا المتكلم فلم فجعل في ضمير م ض ع النفس ف و على هذا أ ن يقول إ ن م ا نقتلنا ل أ ن ه إ ذ ا قدر على الضمير المتصل لم يجئ بالمنفصل إ ل ا في ض ر و ر ة فجاء المنفصل الضمير لما لم يقدر على المتصل لم على يقدر و أ ب ي ض نعت لكل وكذلك حسان ويرفل يتبختر ونجران موضع باليمن غير نجران التي تقرب من العراق انتهى ويقال رجل هداكر أ ي منعم انتهى باب الحسن الباب الرابع والثلاثون باب ص ف ة الخمر راجع في فقه ا ل ل غ ة تفصيل أ س م ا ء الخمر وصفاتها وتقسيم أ ج ن ا س ه ا ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة والسبعين بعد المئتين إ ل ى ا ل ص ف ح ة ا ل س ا د س ة والسبعين بعد المئتين هي والقهوة والخندريس الخمر والشمول والقرقف والعقار والمعتقة والشموس والمدام والمدامة والراح والكميت والصهباء والجريال والرحيق والخرطوم و ا ل س ل ا ف والسلافة و ا ل م ا د ي ة و ا ل س خ ا م ي ة و ا ل ع ا ن ي ة والاسسنط والقنديد و ا ل م ز ة و ا ل م ش ع ش ع ة و أ م زنبق و ا ل س ب ي ئ ة والفيهج والغرب والخمطة والخلة والحمية و ا ل م سميت ت ا ر س شمولا ل أ ن لها ع ص ف ة ك ع ص ف ة الريح الشمال وقيل سميت شمولا ل أ ن ه ا شملت القوم بريحها أي عمتهم يقالوا يشملهم عمتهم شملهم الأمر يشملهم إذا عمهم قال قيس إذا ابن الرقيات كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غ ا ر ة شعواء الشرح يحرض بني الزبير و أ ه ل العراق على بني مروان والشعواء ا ل م ت ف ر ق ة يقول كيف أ ن ا م ولم تقع ب أ ه ل الشام غ ا ر ة ت ه ل ق ه م و ت س ت أ ص ل ه م انتهى وقال الأصمعي لا يقال إلا شملت. وحكى الفراء شملهم ا ل أ م ر يشملهم وشملهم يشملهم وسميت قرقفا ل أ ن شاربها يقرقف عنها إ ذ ا شربها أ ي يرعد يقال أ خ ذ ت ه قرقفه وقفقفه اذا أ ر ع د من البرد قال عمر بن أ ب ي ر ب ي ع ة نعم شعار الفتى إ ذ ا برد الليل سحيرا وقفقف الصرد في ا ل أ ص ل نعم شعار الضجيع إ ذ ا برد الليل انتهى ل أ ن ه ا عاقرت الدن اي لازمته وعاقر الشراب إ ذ ا لازمه ويقال كلا أ ر ض بني فلان عقار أ ي يعقر ا ل م ا ش ي ة فمن ثم قيل للخمر عقار ل أ ن ه ا تعقر شاربها وسميت ق ه و ة ل أ ن شاربها يقهي عن الطعام أ ي لا ي س ت ه ي يقال قد أ ق ه ى عن الطعام و أ ق ه م اذا لم ي س ت ه ي ه ورجل قهم إ ذ ا لم ي س ت ه الطعام قال ابو, أبو الطمحان الفيني يذكر نساء أ ر غ ب ن ا عنه لكبره فأصبحنا وقد اقهين عني كما ابت َ حياض َ الامدان الهجان القوامح الشرح يقول أ ب ي ن مواصلتي ل أ ن ي قد كبرت وتغيرت كما أ ب ت الهجان وهي خيار الإبل أن تسرب من والإمدان نزو خيار شياض الإبل الإمدان الماء تسرب أن أن من الذي الأرض ا ل يخرج من و قوامح من ا ل إ ب ل التي إ ذ ا أ و ر د ه ا الماء قبت تشرب يقول الإبل القوامح تأبل ماء العذب أن يقول ابت ل إ ل القوامح أ ب ل م ان ء العذب أ تشرب ه فهي إباءها انتهى انتهى الشريط السادس من كتاب تهذيب الألفاظ لابن سجله فائز في الشريط السكيت شيخ للإمدان السادس لابن سجله عبدالقادر الزور وذلك الثالث من أشد كتاب عشر من شهر شعبان س ن ة أ ر ب ع ع ش ر و أ ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف ل ل ه ج ر ة الموافق للخامس والعشرين من كانون الثاني س ن ة أ ر ب ع وتسعين و ت س ع م ا ئ ة و أ ل ف للميلاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم